ان شرف العلم في شرف المعلوم شرف العلم شرف المعلوم والمعلوم هنا هو الله جل جلاله ولذلك كان هذا العلم اول ما ينبغي ان يتعلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا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 ودائع يالله يمد لي وسراج جميره وبعد فان اصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى واخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم واشر الابو وحدثاتها وكل محدثه في دين الاسلام بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد في هذا اشار بحول الله وقوته نتلاوه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ندرس هذا الكتاب لاهميته لاهميه العلم نعم علم التوحيد لانه من اشرف العلوم وابن اهم العلوم ومعلوم ان شرف العلم بشرف المعلوم شرف العلم بشرف المعلوم والمعلوم هنا هو الله جل جلاله ولذلك كان هذا العلم اول ما ينبغي ان يتعلم المسلم اول ما يجب عليه ان يتعلمه من انواع العلوم أن يتعلم علم التوحيد فهو أول ما ينبغي أن يتعلم وأول علم يعمل. يتعلم ويعلم فالمتعلم يتعلم ابتداء هذا العلم ويعلم الناس هذا العلم كما هو معروف في حديث الجبيت صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم الذي رواه البخاري من رواية عبد الله بن عباس صلى الله عليه وسلم عنهما ان النبي وسلم لما بعث معادا الى اليمن قال له انك تاتي قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاذا هذا العلم العلم مع اهميته الا ان الكثيرين يزدادون فيه مع كثرة الحوجه اليه لقوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون وهذا العلم قبل ان ابدا في هذا الكتاب يعني كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد هذا العلم كما بتاليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله هذا العلم كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله قال علم التوحيد علم سهل وليس بمعقد ومع ذلك ضل فيه اكثر الاذكياء شوف هذا العلم مع انه علم سهل وبسيط وغير معقد لكنه قد ضل فيه اكثر الاذكياء وانظر الى الواقع الان اجي نعرف قيمه هذه الكلمه انظر الى واقع البشر الآن بلاد الغرب بأكملها طبعا تدين بمنهج النصارى مثلا النصارى هؤلاء الناس الآن الذين تصلطوا على العالم ويحكمون العالم والذين اخترعوا ما اخترعوا من المخترعات من الكفرة ومن عبدة الصليب اخترعوا آلات كبيرة وعظيمة في جوانب متعددة اولاد الناس اخترع جهاز الموبايل الطائرات الثلاجات وغير هذه في هذه المقاطه المخترع لهذه الالات مع ذكائي لما تبحث ان عقيدته تجده ساقطا في التوحيد يعتقد ان عيسى ابن الله بعد الذكاء ده كله لابس له صليب ويعتقد انه عيسى ابن الله وقال اتخذ الرحمن ولذا لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات وتفطر له منه وتنشق الارض وتخر الجبال ادى بعد هذا الذكاء يعتقد انه عيسى ابن الله عمليه يعني تحيره العقول انه هذا الذكاء تاتي تجده يثبت التوحيد برف تلقاو برف في ذات برف وتجده صوفيا ذكاء جل الاول وبرف وفي النهايه تجد اصروفيا يعتقد في في شخص بيد ما هذا الذكاء برف يقول لك ابويا الشيخ حاجه بينفع وبضر وبيلحق عند شديد ما هو اصلا قال لك المساله مساله هدايه اصلا نعمه من الله سبحانه وتعالى والقلم ما بزيل بلب علم التوحيد علم سهل وبسيط وليس بمعقد ومع ذلك فقد ضل فيه اكثر الاذكياء اكثر الاذكياء ضلوا في هذا العلم كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله اذا نحن ندخل في دراسه هذا الكتاب وندخل مباشره دون ان نتكلم عن مقدمات ندخل في الباب الاول من الكتاب والذي قال فيه المصنف عليه رحمه الله كتاب التوحيد كتاب التوحيد يعني الباب الاول الكتاب اسمه كتاب التوحيد وبالتالي الباب الاول بدا بقول كتاب التوحيد وهذه الترجمه وذكر ما يوافق الترجمة تحت هذه أورد ما يفيد هذا المعنى من النصوص القرآنية قال قال الله تعالى وَمَا خَلَقُوا الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وهي الآية السادسة والخمسون من سورة الذاريات وأورد قوله تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلْ أُمَّةٍ رَسُولَةٍ أن اعبد الله وجتنب الطاغه وهي السادس والثلاثون من سورة النحل وأورد قوله تعالى وقضى ربك لا تعبد إلا, إلا إياه وبالوالدين إحسانا وهي الثالث والعشرون من سورة الإسراء وأورد قوله تعالى وعبد الله ولا تشرك به شيئا وهي السادس والثلاثون من سورة النساء واورد قوله تعالى قلت تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وهي الحاديه وال50 بعد ال100 من سوره الانعام الى 53 بعد ال100 من السوره وذكر اثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها ختمه فليقرأ قوله تعالى قلت اعلموا اكلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا الى قوله تعالى وان هذا صراط مستقيم فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلك قوم ضالون به لعلكم تتقون واورد حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت رذيف النبي صلى الله عليه واله وسلم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 قال لَا كُبَشِرُهُمْ فَيَتَّكِلُواْ أَخْرَجَاهُمْ يعني البخاري ومسلم عليه ما رحمس الله نشرح هذه النصوص التي أوردها في هذا الباب قوله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ يعني الآية هذه تبين إن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لغاية والغاية هي التوحيد لانه قال كتاب التوحيد والتوحيد في قوله تعالى الا يعبدون اي ان يحققوا معنى العباده الخالصه لي وحدي لا شريك لي الا واضح يا حبيبي ادولها وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون العباده لله عز وجل وحده والعباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويظهره من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله ان كلمه العباده يعني اسم جمع طبعا العباده دي بعض من الناس يحصرونها في, في في في جانب ضيق انه الصلاه وصيام وحج الى اخره لكن العباده اسم يجمع يتدخل الدين يتدخل العباده في الماكل في المشرب في الملبس في النطق في الاكل كل شيء من شؤوني الحياه بشموليه الدين كل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شرك له وبذلك امت او انا اول المسلمين فاذا الله قال في هذه الايه انه خلق الناس خلق الجن والانثى من اجل التوحيد بس إذا سئلت أيها الإنسان لماذا خلقت الجواب خلقت كي أعبد الله وحده ولا شريكة إذن الآية واضحة في مجلولها المسألة الآية الثانية التي أوردها في الباب وهي قوله ولقد بعدنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا طاوه والآية دي ربعا آية واضحة إنه الله عز وجل بيّن انه ارسل الرسل جميعا من اولهم الى اخرهم كل الرسل الذين بعثهم الله عز وجل الغرض من بعث الرسل الدعوه الى توحيد الله سبحانه وتعالى هذه وظيفت الرسل ووظيفت الدعاه الذين يحملون هم الدعوه الناس الان الذين جلدوا انفسهم دعاه للاسلام ما هو منهج الدعوه منهج الدعوه هذا النص القرآني ولقد بعثنا الله عز وجل قال ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة ودعثوا الدعوة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاوة ولا بد من الوقفة هنا بالنسبة لي الناس اللي يعملوا في عقل الدعوة أن أصل الدعوة تبنى على الأمر بالمعروف والني عن الممكن لأن الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروفة أولى عن المنكر والدعوة إلى التوحيد يتضمنها أن نهي عن الشر وهذا ما يتركه كثير من الناس الذين في الدعوة أنهم دعاة الإسلام ومن الذين فبز عليهم إبليس وهربوا من ميدان الدعوة جعلا أو تجاهلا يعني تجد الان الكثير من الدعاة حتى من الذين يدعون انهم دعاة التوحيد الى السلفيه تجده يتهرب من ميدان دلت عليه هذه الايه اللي هو واجترم الطاغوت اذا ما دعا الداعيه بهذا المفهوم ان نعبد الله واجترم الطاغوت ان دعوه التوحيد تقتضي ان يتكلم الداعيه عن الشر وان يحذر من المشركين ومن الطواغيت الذين افسدوا منهج التوحيد ف... لكن هذه بتدخل في مشاكل هذه يجي واحد داعيه يدعي انه حكيم ودي نغمه جديده ظهرت الان عند السلفين يقول لك خلي عندك حكمه انا باقي له لا كلمه عندك حكمه عنده حكمه الحكمه هي يعني تقصير في في مفهومنا نحن لا تتكلم عن الشرك ياتي اليهم ويحدث يحدثهم ينبغي ان نعبد الله وحده ولا شريك له يقول او جميل ولا ندعو غير الله ان لله وحده ان نس الله وحده وان نستعين بالله وحده هذا الكلام قد لا يختلف معك المشرك فيه والله المشرك قد لا يختلف معك في هذا المقام لكن إذا أرد أن أتعرف على حقيقة شرك هذا الذي أقرك على هذا قل له وينبغي عليك أن تجتنب الشيخ بتاع الطريقة فلانا فلان داق طاوح وتسميه باسمه أحيانا باسم ما قال تعالى اذهب إلى قرعون إنه طغى لما تقول اجتنب شيخ فلان هذا الذي رصب طريقة ووضع منهجا يان كان قد يسمى بالشيخ طريقه وقد يسمى بدكتور وقد يسمى بام امام لانه في النهايه ابط الطواغيت كثر ومنهم من دعا الناس الى عباده نفسه واحيانا في واحد يدعوك الى عباده نفسه بان يضع لك منهجا ويامرك به مخالفا للكتاب والسنه ليس من الضروري ان يقول اني الله او تعالوا وبدوني لكنه يشرع لك الدين وقلت التزم بهذا وهذا يختلف مع الدين يبقى معناه هو انت هذا دعاك يا مد نفسي وانت كبيت على قالك وياتي باب بهذا الموضوع يسمى بطاقه الاحبار والربان لكن كل الطرق والطوائف المنحرفه التي الان تجدها في الساحه قد تجد الكثير من الدعاه يتجنبون الحديث فيها يقول لك يا اخي كلهم كويسينها بحكمه وكذا لا بد ان تتكلم عن الطواغيت لا انا ابو الله واجتنب الطاغوت هذا يعني منهج الدعوه يا ابو الله الايه تقوى ان الرسل بعثوا للدعوه الدعوه الى توحيد الله سبحانه وتعالى ومحاربه الطواغيت بجميع اشكالهم والوانهم الايه التي اوردها في الباب وقد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا والاي واضحه في مدلولها انه الله سبحانه وتعالى حكم وامر بان لا يعبد الا اياه وهذه تفيد معنى التوحيد وقضى ربك ان لا تعبد الا اياه اي ان يعبد الله وحده لا شريك له اي معبود اخر هو بدايه المطاف يسمى طغوت ينبغي انذاره فالشخص وان يحذر منه واضح المعنى معنى الايه واضح الايه التي اوردها اعبد الله ولا تشرك به شيئا دائما بتلقى انه يعني مشكله الدعاه مع مع المدون اصلا ما في انسان بتلقاه لا يعبد الله لان المشرك يعبد الله المشرك بيعبد الله لكن مشكلته ليس انه عبد الله مشكلته انه عبض مع الله اله اخر فالمشكله ما بتلقى واحد قايل ساي الا الشيعي والبي اقول لك انا ما عندي دين وهو برضه جاي عنده دين اسمه الهوى ارى التمن اتخذ الهو هواء ما في انسان ما عنده دين فكله يعني مشرك له عباده قد تختلف مع تلك لكن في النهايه وقد يعبد الله عز وجل في كثير من احيان المشرك ويصرف الكثير من العبادات لله ولكنه يصرف بعض العبادات لغير الله عشان كده طبقه الايه ودعوه الرسل الماضيه على قولي اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قال نبينا صلى الله عليه وسلم قلت انه منه عليه السلام لغايه ما نبينا صلى الله عليه وسلم اخر رسول جاء الى اقوام يعبدون الله ويعبدون الهه اخرى مع الله مش كده لما نوح الله عز وجل باثه إلى قومه كان بيعبدوا الله لكن أعبدوا معه خمس الصالحين ود وسواع ويقوذ ويعوق ونسرى الكلام يأتي في هذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد القوم أيضا يعبدون ولكن يعبدون آلهة مع الله اللاد والعزة كان هذه بعبودات أخرى أفسدت تلك العبادة التي صربت الله منها أنهم يعترفوا بالخالق وبوجوده وأنه الرب إلى آخر وكل هذا يمثل العبادة لكنهم اشركوا بالله سبحانه وتعالى اذا الاثر الذي اورده الايه التي بعده قلت تعالوا اكلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا بي شيئا هذا ما هي الدعوه ما هي الدعوه انك تبدا التوحيد قل تعالوا اكلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا بي شيئا والكلام في هذا ليس بهذا النص العام لأنه قد يأتي داعي ويقول لبعض المدعوين إياكم أن تشركوا بالله شيئا أقول له مويس إن شاء الله لكنهم يشركون فلابد من التفصيل الكلام ده يحتاج إلى تفصيل حتى كده الكتاب ده أصلا بفصل معنى الآية دي قلت لو أتو عرق ربكم على الألاتي يشركوا به شيئا الكتاب ده فصل الشرب فلابد الداعي من التفصيل لما يتكلم عن الشرب تبين ما هو الشرك بانواعه التي تاتيك بدراستنا لهذا الكتاب اثر ابن مسعود الذي اورده المصنف في الباب هو اثر ضعيف عند العلماء في اسناده رجل متهم ولذلك اشار العلماء الى تضيف هذا الاثر وما هو ادن اكثر كثيرا لكن علامه الشام الالباني بين في الضيفه هذا الاثر وانه لم يثبت لإلى التراجع هنا حديث معاد ابن جبل رضي الله تعالى عنه فيه أنواع مع أحكام متنوعة بالفقنة لبيانها في درسنا القادم الذي قال كنت لذيف أنه بعد سلم على حمار فقال لي يا معاد أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله هو رسول وعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركو به شيئا وحق العباد على الله اللي لا يعذب من لا يشوف به شيئا في الحديث من الأنبوعة من الأحكام الفقرية ناتي لبيانها بإذن الله سبحانه وتعالى في درسنا القادم طيب قبل أن نختم سؤال بيسأل سؤال عن الجرح والتعديل أبدأ بعض الشباب بانزعاجه من تحدثكم في شيخ محمد الأبي ناسمائيل وعم النهجي نرجو منكم التوضيح وليتكم خير اولا لا بد ان يفقه هؤلاء الشباب ان عدل مثل عباده تعبدوا بها نحن ونسال عنها امام الله انت يا شب هل انت المجروح انت يا من غضبت لجرحنا لمحمد اسماعيل هل انت المجروح طيب لا هل انت المسؤول عن الجرح جرح انت تجوب لا طيب هل الجرح والتعديل الجرح يباده الجرح يباده طبعا مش هتمس الله بيساله اذا كان انت لست من اهل الجرح ولا يجوز لك ان تجرح لانك لست من مؤهل ولا تعرف قواعد الجرح والتعديل اذا من كان على درجه من المعرفه يلزم انه يجرح والا كان مسؤولا امام الله لما جرحنا دكتور احمد اسماعيل ليس ان هنالك عداوه ديني وبينه شخصيا لا لا لان هذا امر انا اسال عنه يوم القيامه عندي ثاني غره انه الله عز وجل سوف يسالوني انه داعيه يعني موقف عظيم والله بيسال لذلك دعوه الداعيه مبنيه على كنتم خير امه فاغردت تعمرون بالمعروف وانهون هذا المنكر فالجرح بيدخل في باب النهي هي المنكر وبالتالي الدين هذا قائم على الجرح والتعديل دينه قائده لانه ولا القران ده لاي حتى دعوت الرسل لما اتكلمنا الان قبل قليل الرسل جاؤوا ولا قد بعثنا في كل امه الرسول ان يعبد الله ويتركوا الطاغوت مش كده ولذلك كل من خالف في مساله دينيه لازم الدايه ان يحذر منها بفقيا الشرع والا كان مسؤولا يوم القيامه فاذا عرفنا ذلك فان جرحي للدكتور هو ادرى به من انت حزبي يا ابن التبريد الدكتور ذات الجرحناه انت اعلم منه انت اعلم محمد بن سكت المجروح من انت الذول جرحناه سكت من انت عندك كوكالة انك قلتها فعلين لماذا تغضب؟ انت حزبي انت بريض فلاذا يغضب؟ ده للسماع في التوحيد ولا يب في المنهج وده ذو العاطل ساكت انا ما اعتبروا يعني الاب قصيرية ما عارف حاجة الشباب الليقول لك والله ما ارضانا زي شغلة النسوان لما المرأة زوجة ازوج فيها يجي واسوانا يحلها والله ما ارضانا انت ازوج فيك وماذا انت؟ يا ابني ما عندك شغل أنتك تكون بطول إذا ما رضيت معناه ذاتك أنتك تلحق في الجرح أنت ذاتك مجروح مع الزر لأنك أنت ذاتك آسم ومسالتك مسالة الدين مبنية يا ابني على مسالة أي ذول يخطي ويصيب ما في اسمه لأحد ما في اسمه لأحد المسالة بتاعت المسالة الله الله الدعوه التعديل ما ساعدنا الاقوال بتوزن بميزان الشرع ميزان الشرع هو الفوز الاقوال الناس فانت ادعتم في شيء فردوه يا الله يا رسول الطيب انا انت ممكن انت ترد معايا الخلاف اختلفت معايا اهي عشان جرحنا لانني جرحت وحميت معايا اهي اختلفنا اهي ما هو الدليل هل انا غلطان ما اشوف واحد من اثنين يا انا غلطان ولا محمد النبي غلطان ولا انت غلطان لان حكم الكتاب والسنه جيب جيب دليلك انت بتختلف معايا في جرحه له لماذا والله لاني بحبه بتحبه اطلع بره اطلع بره انا بحبه, بحبه حب ساي يعني حب ساي الحب ابني احب في الله يا ابني على موافقه الشرع تحب في الله ايوه مبني الحب على موافقة الشرع أنك ما أحبته في الله إلا لأن موافقة الشرع لكن إذا اختلف مع الشرع وزعمت أنك تحبه في الله فأنت واحد أنت مسكين ساكن لأن المحبة في الله مبنية على موافقة الشرع كما كان في السينية هذا يقول الحديث فالرجل أنا جرعته بجرح مفسر وأظنكم قد استمعتم إلى الجرح وأنا في غنى عن إعادته فمن أراد أن يناقشني في هذه المساله ياتي لكن براو من بعيد لبعيد الله يرزقنا من الشيخ ده فرحه موت بغيظك ازحمني مع السلامه ها مايهم ما بيهم. من انت مايهم ها مايهم انت تزعل ترضى انا ما عندي معك مصلحه يا ابني طيب فاذا عرفت ذلك يبقى الجرح اذا كان مفسرا يبقى بعد كده المساله بتبتسم دينا اما باب الفطيع ترد الجرح اذا كان جرح اما اذا كان جرح ليس مفسر يمكنك ان تحاول ان تجد مخرجا وتبرم ساحه المجروح وليس هنالك سبيل اذا وقت ذلك هذا كلام مجمل في الجواب على هذا السؤال ونلتقي ان شاء الله لمواصله الحديث في الدرس القادم صلى الله على محمد وعلى سالف